من قطع الكهرباء فحال بالمولد طبعا يعني اذكروا يا حبيباتي بان احنا دخل علينا هذا الشهر شهر شعبان شهر هام جدا جدا جدا احنا بنغفل عنه شهر يقل فيه العمل الناس بتقل اعمالها في الشهر ده الله صبرنا يا رب العالمين نحتاج الى صبر <تصفيق> احنا نحتاج الى صبر ونحتاج الى عمل برضو بيجينا الاختبارات دي يا بناتشنين يقطع النور ويمذر الرب إلينا هنصبر ولا لا انتوا صبرتوا ما شاء الله كلكم عايزين تسمعوا وعايزين تنتبهوا اسأل الرب ان يجعلنا سويا وهذا الجمع الجميل ان يحشرني معكم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رحيمة يا أحبتي العمل العمل بطاعة الله عز وجل ما في شيء يجعل الإنسان في هذه الدار الدنيا سعيد إلا طاعة ربي ما في شيء يجعل الإنسان مطمئن إلا ذكر ربي ما يجعل الإنسان في هذه الدنيا سعيد أحسنتي إلا أن تكون حياته دوام على الطاعة اثبت الطاعة اثبت عليها وسمي ربي دايماً الله ما ثبتنا حتى الممات اسألي ربنا سبحانه وتعالى إن يثبتنا حتى الممات لأن احنا محتاجين هذه الدعوة يا بناتي لأن الإنسان قال يأقد يبدأ في الطاعة لكن تشغل الدنيا فيخرج عن الطاعة فنشغل بالدنيا عن الطاعة لكن ما أحلى انشغل بالطاعة وما أدمر الانشغال بالطاعة اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلنا في هذا الشهر الذي أقبل علينا جعلنا من الذين يتقرمون ويصرحون ويعملون ويغط يقول من الصائمين ترفع عملك وأنت صائمة. من الذاكرين تغفل الناس وأنت ذاكرة ذاك شهر يغفر عنه الناس الناس اغفل لكنك, لكنك لا تغفل إن الشهر ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبالي انتبهوا انتبهوا انتبه شعبان هو شهر وبين رجب وبين رمضان يرفل عنه الناس فانتبهوا هتانتبه له بايه انك تكثر الصيام انك من القيام تحتمي بالقيام وتهتمي بكل الطاعات يعني بمعنى صح اعدي نفسك لرمضان تصدق اقيمي ليلك وصومي نهارك واكثري من ذكر الله واكثري من قراءة القرآن يعني هو شهر دأب عمل اجتهاد شوفي النهارده بقى على درس العنا ما تعملي ايه حتى لو روحت بيتك وعملت بيتك وطلعت بيتك كل عمل بيتك قولي يا رب اجعلها خالصا لوجهك واجعلها في ميزان حسناتك وحسناتك يا رب العالمين اذا يا احبائي اذكركم كده إن الإنسان زي ما انطفى عندنا النور كده ممكن تذهب عنه الحياة لحظة احنا فاتنا انطفى النور في أي لحظة ممكن تذهب عنك حياتك ماذا علمتي تذكر كده تذكري قبل النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا التعب لما شاف رجل يلسن وقام النبي صلی الله علیه وسلم ورائه الصحابه الصحابه راى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي يبكي عشان الحفر دي وقع اللي وقع الجننزت فيها دي يا ترى على النبيها لان الحفره شديده ايضا دي حفره تكون واحده حفره ياخد واحده فرادى كل واحده تنزل واحده هنسيب كل غالي في كل الغاليين عندها الدنيا زينه من ولادها واصحابها ومالها وزينتها وبيتها وشقتها وسريرها وفرشها هتتركه لكن ولذلك انتبهي انتبهي عد الحفرة المصممة أنيريها بالعمل الصالح أنيريها بالاتداء بالع... بال... بال بالعمل بالإقبال على الله سبحانه بالاستعداد أسأل ربي أن أكون من الصالحين أسأل ربي أن أكون من العاملين يعني بتغيب عن الوعي بأن تبعدي عن ربك يا اللي انت في الدنيا أقول لك والله ما تنفعك والله ما تنفعك الدنيا أنت غرت فيها ودومت فيها وما فيها لكن والله لن تلفك ومن يتدورك لأن كل نفس ذا قدرة مقص وإنما إيه توصفنا جورا يوم القيامة فمن زحف زحامي من رأيت مجرم منا أقذفاس أظنينا أن برد بيتك سيضرب لك أظنينا أن راحت فراشك ستظل لك أتظنين أن زينتك ذاتي تتزيني. تتزينين بها سواء كانت معصية في الطاع أو في المعصية طالب يعني تستمر لك لا والله حبيبتي لا والله ما تستمر أبدا ولا يدون شيء الدعم وربي كل شيء في هذا الكون إيه آلك إلا أستعدي غنيمة شهر شعبان غنيمة يلا استعدي وعملي واستزيني واقتنبي. الشرق دي نبع عينه النبي. نبع عليه النبي صلى الله عليه وسلم علشان ما ناخدوش واحدة كده يمر علينا. خل الشعبان. خل الشعبان وانتي مفلسة. خل الشعبان وانتي لسا اتلعابي في الدنيا. خل الشعبان وانتي غافلة لا يا حبيبتي. ليس هذا حال الصالحين. علشان كده اسأل رب ان يزيدنا نوريا. يزيدنا نقار يزيدنا يزد يزيدنا و يزد نقول. هنقل من القرآن قبل ما نقطع النور مرة ثانية. علشان ان شاء الله بإذن الله يا رب العالمين يتقبل منا صالح العمل. <تصفيق> وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى الآية كان. <تصفيق> طيف الآية ونحن نقرأ في الآية واحد وثمانين. مجد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان their duty أيّ إن عالمين وكن جادي كل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا ومن عملاً دون ذلك. اهتموا بالمدورة الطبيعية بنا توز أسمنة الغنة. ويعملون عمل دون, دون ذلك دون ذلك دون ذلك دون ذلك. وكن الهم حافظین و هم نالهم حافظین ده مشدد حقه حرفين وایوبا اذ لا نزال فيها رخاوة طويلة وایوبا اذ نادى ربه انه مسني الضر وایوبا اذ نادى الرحم الرحيم وانذر رحم الرحيم له فكشفنا ما به من ضر فكشفنا ما به من ضر فَشَطَّنَا بِهِمْ يَوْمَ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ ومثلهم مَعَهُمْ رحمت من عندنا، من عندنا، من عندنا، الصابرين كلهم من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا وادخلناهم في رحمتنا الصالحين من الصالحين وذنونی اذ, اذ ذهب مغاضبا فظن أن لن قدر عليه فنادى فظن قُدِرَ عَلَيْهِ فَنادا لن نقدر عليه ليس ليست, نا... ليست دي دي دي, دي, دي الكاس أن لن نقدر عليه فنادى لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. لَلَّهِ لَلَّهِ لَلَّهِ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من, الغم ونجيناه, من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي لا تذرني الوارثين الرأ في رب مفخمة والراء في لا تذرني مفخمة هنقولها مرة ثانيه عشان تبين التفخيم الراء ربي, ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين ربي لا وأنت خير, وأنت, خير وأنت خير الوارثين وأنت خير الوارثين أنا أقف إن شاء الله بإذن الله هنا عند هذا الأول قصة من القصص قصة من؟ هيتطفوا بردو ولا هنعمل إيه؟ إن شاء الله من يتطفوا إن 5 سم كمان يعني كمان ده مش مشغول ما مش طيب يقول ربي سبحانه وتعالى هما اسمعوني ازاي ولوطا قول ربي ما تبلاش علشان نسمع بعضنا يا حبايبي قول ربي سبحانه ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الرقائس هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على رسوله من لوط عليه السلام بأنه سبحان ربي أتاه ربي إيه الحكمة والعلم والحكم بين الناس وكان في ذلك سبيدا كان بيحكم إيه بسداد وبصح وبحق يعني وأن الله أرسله إلى قوم إلى قوم لوط يدعوم لعبادة الواحد الديان وينهوهم عما كانوا يعمل لأنه كان قوم لوط فيهم إيه بيعملوا الخبائث فكانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء كانت تحبب إليهم الشهوة في الرجال ولا بالله. ولزانك دعاهم نبي الله سبحانه وتعالى فقال فيهم رب قومهم انهم كانوا قوم ايه فاسقين كذبوا لوط ولم يستجيبوا لهم وكانوا يتبعون ما نهى ربي عنهم مش هينفع يا جماعة الأمر ومش واضح انهم مش هيقدروا كل دول مش هيقدروا ينتقلون فطبعا النهاردة مش الاخت الحجة مسؤولة انعام المفروض اللي يبقى فيه في القطاع النور يبقى فيه لان العدد ما شاء الله الله خطيب المفروض فيه القطاع يبقى المفروض فيه ايه مولد والمولد مولد مولد مش شحنينه يا بنتي الكهرباء وما اطوع العنوم بيصلحوا تحت مش من الشرك مش من الشرك على طاوضة المسر لا قاعد المسر نمسر طيب بس هيروح مش قادره طيب معلش الساعه 11 يعني مش هينفع ان احنا نكمل الدرس الان انتوا مش هتسمعوني العدد من ورا ما شاء الله لا قوه الا بالله فقط فايه جدا انا بعلي صوتي على اقصى انا صوتي طبعا انا يعز عليا جدا بس انا هذكركم يعني يمكن إنتبهوا كده اسمعوا الحاجة اللي أنا هؤلاء لكم دي الأمر بتاع بيجي يعني ترسير القرآن يعني يا بنتي بص حبيبة قلبي مش مش هنرجع ونرحني وليه مش هنطردد هم من تحت بيعملوا تصديح فنور ما أعطوها هنا فوق نتيجة تحت في يعني مش كده